لو كنا عرضا قريبا مسافرا قاصدا لتبعك ولكن بعدت عليهم الشقة و سيحلفون بالله لو استطعنا مَعَكُمْ معكم يهلكون أنفسهم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 بالله واليوم الآخر وارتبت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله عاسهم فسبّقهم بقيل قعودوا مع القايدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا ولأضعوا خلفكم يبقونكم الفتنه وفيكم سماعن لهم Allah alimun bizzalimi